إنما هو من وضع الشيخ شاكر إنما يقن به قول الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك إنما قاله قبل البخاري ومسلم وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جرير وابن إسحاق غير السيرة ولي أبي كرة بن موسى ابن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك وكان كتاب مالك هو الموطأ وهو الموطأ أجلها وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث يؤثر عن الإمام الشافعي هذه العبارة لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مال هل هذا تصحيح؟ لموَطَّع مالك فوق صحيح البخاري ومسلم كان قبل البخاري ومسلم هذا الإشكال يزيله ابن كثير ويقول يعني الإمام الشافعي لم يرى صحيح البخاري ولا مسلم لأنهما جاء بعده أي بعد الشافعي وإلا لكان قال هذا الكلام في البخاري ومسلم فهما أصح من موطأ مالك ولكن موطأ مالك أصح من الكتب المصنفة التي كانت في عصره ككتاب ابن جريج وابن إسحاق ومصنف عبد الرزاق وهذه الكتب التي سماها ابن كثير موطأ مالك قلنا قبل ذلك إنه إن الأحاديث الموصول فيه صحيحة كلها إنما يدخل عليه الخلل من المراسيل والبلاغات هو كان يرى حجية المراسيل كان يرى أن المرسل الحج فهو صحيح على شرطه وعلى شرط من يقلده أما على شروط الصحيح الخمسة التي هي شروط سائر الأئمة فلا فشرط الاتصال مفقود كما أنه يعني يدخل فيه الموقفات وأقوال التابعين وكلام الإمام ملك نفسه يعني هو أراء الفقهية وأراء مشايخه كان موضوع في الكتاب لم يجرد فيه المرفوع فقط لم يجرد فيه الحديث المرفوع في الموط إنما أدخل فيه كلام الصحابة فما دون حتى كلامه نفسه أراء الفقهية وترجحاته الفقهية يقول وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا أعظم من هذه الكتب الموجودة في عصره الصوت مش وصل ولا إيه طيب وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث يعني بعض هذه الكتب أكبر حجماً من الموطأ أكبر من موطأ الإمام مالك يعني مصنف عبد الرزاق وحده هو موجود ومطبوع أكبر ولا شك من موطأ الإمام مالك هو مطبوع في 11 مجلد طبع قديمة كده في 11 مجلد ولو ولو يعني حقك تحقيقا جيدا لأصبح أكثر من ذلك. وكان حتى قيل للإمام مالك ماذا تفعل بهذا الكتاب مع وجود هذه المقطاعات الكثيرة؟ كان يعني ابن أبي دق كان له مقطع وكان أكبر بكثير من من مقطع مالك. يعني كتاب مالك مختصر. يعني كل الموصول فيه المرفوع لا يتجاوز الخمس مئة حديث. كان في موطئات موطئ ابن أبي زيد وده كان معصر الإمامة. موطئ هو من حيث الترتيب ترتيب هو على الترتيب الفقه. يعني سبب تسميته موطئ لبا يقال أنه عرضه على شيوخه في المدينة فواتأه عليه. على هذا ال على ما فيه يعني من من العلم ومن صحة الأحادي لكن هو نفس ممط سنن يرتب على الأبواب الفقهي وإن كان يدخل فيه طبعا أراء الفقية هو طيب فقال الإمام مالك بقى ما كان لله دام والتصد ما كان لله دام وتص لما يعني إيه أو ما كان لله بقي يعني هو هو لما قيل له يعني ما تصنع بهذا الكتاب الصغير فو بجانب هذه الكتب الكبار يعني فقال يعني إن هو إيه اتكلوا على نيته يعني على نيته وعلى حسن قصده والله عز وجل يبلغ يعني إن علم منه حسن المقصد وأغلب الكتب اللي كانت مصنفة يعني لم يقع لهذه الكتب من الاهتمام ما وقع لموطئ إمام مالك على صغره يعني بعضها لم يصل أصلا يقول وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف وقال إن الناس قد جمعوا واتطلعوا على أشياء لم نطلع عليها المنصور دل دل الخليفة المنصور في عصر الإمام مالك طلب منه أن يجمع الناس على كتاب يعني يعملوا زي الإيه؟ زي القانون كده قانون ملزم للناس يعني يجمع الناس على الإيه؟ على على كتاب الإمام مالك فلم يجبه لم يرضى الإمام مالك بهذا لماذا لأنه يعلم يقينا أنه لم يصب العلم والصواب والراجح في كل مسألة تكلم فيه وقال إن الناس قد جمعوا جمعوا يعني أشياء يعني لم يجمعه هو واطلعوا على أشياء لم نطلع عليه وتفرقوا في البلاد وكل وكل معه علم ليس مع الإمام مالك فهو إن فرض على الناس ما في كتابه فقط سيضطر الناس لرفض بعض العلم وهو صواب بلا شك سيضطر الناس لرفض بعض العلم لأنه ليس عند الإمام مالك وليس في موطئ الإمام مالك وهذا من تجرده وأنصافه رحمه الله الإمام مالك كان يعنى بحديث أهل المدينة يعني لم يكن واسع الرحلة كثير الترحال وإنما عنية للأخذ عن أهل المدينة ومشيخ أهل المدينة ومن استقر في أهل المدينة من علمائها بخلاف علماء كثيرين طافوا وجالوا في البلاد وجمع بعض الأشياء التي لم تكن عند أهل المدينة والصحابة بعضهم مكث في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم رحل إلى مصر والشام والعراق وغيرها من البلدان وكل منهم قد سمع كلاما وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم فرواها لأهل بلده فبلا شك أن عند علماء كل بلد ما ليس عند البلد الآخر فمن الخطأ أن نلزم الناس بإيه ب ب برأي إمام واحد أو برأي علم أهل مدينة واحدة فهذا يكون يعني من ال من من التحجير يقول وقد اعتنى الناس بكتابه الموطا وعلقوا عليه كتبا جمه ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله التمهيد والاستذكار كلاهما لابن عبد البر الاول الاثنين مطبوعين وإن كان الاستسكار أوسع ويعنى أكثر بالشرح والتمهيد هو الاستسكار 32 مجلد والتمهيد 24 مجلد بيشرحه في موطق الإمام المالي التمهيد بيشرح بالأسانيد, بالأسانيد يعني يدلل على كلامه وصحة رأيه بالأسانيد وبالأحاديث والإمام ابن عبد البر يسنده. علي كم علي؟ ما تعال تعال يا دين مفروض ما عندوكوا بقى. ماشي علي؟ علي؟ معلش خلص؟ خلاص خلاص. أنا أعل صوتي كمان شوية مش مشكل. ماشي. مش كل يوم كده ولا إيه؟ يعني ال. يعني أقصد إن هو النهاردة النهاردة صد ضعيف عن كل يوم يعني ولا إيه؟ ولا بالنسبة لكم لك شرّة معكم اليوم ماشية فرّة أمامهم طيب التمهيد يعنى بالأسانيد أكثر وده كتاب تخرج منه يعني يعني كتاب تجد فيه من الأسانيد وأسانيد للمتون و... فيها تروى بأسانيدها سناد ابن عبد البر الاستذكار ليس فيه اسنان شرح الموطئ لامام مالك من أعظم شروح الموطئ أعظمها على الاطلاق تنويع يعني هذا فيه من العلم يعني هو يشتركان في جزء كبير ولكن قلت لك أن الأسانيد تع أن التمهيد يعنى بالأسانيد آه بالجانب الإسنادي أكثر الاستكار يعنى بالشروح بشرح يعني بدون أسانيد التمهيد يعني مرتب بطريقة معينة مرتب على أسماء شيوخ مالك دي أصل طبع ال اللي هي القديم وده كان فيه عناق معنى للبحث عن الفائدة فيه يعني انت عشان توصل للحديث لابد أن تعرف شيخ مالك ثم تنظر في الترتيب وتبحث عن الحديث فيه في فيه طابعة بقى جاموا عملوا ايه بقى ارجعوه لأصل يعني مطأ مالك أصل مرتب على الأبواب الفقهية فالمفروض اللي هيجي يشرحه يشرحه كما هو لا هو لما شرحه يعني أخذ هذه الأحاديث ورتبها على حسب شيوخ الإمام مالك ثم شرحها لأنه في ال في في في مقصود الأول يعنى بالأسانين بخلاف الطبع بقى الجديدة الجماعة المعص اللي هم اللي اللي تبعوها أرجعواها لأصلح خلو على الأبواب الفقهية فجامع بقى الشتات شروح الأحاديث المتفرقة في في الكتاب في مواضيعها على الأبواب يعتبروا يرجعوها لنفس ترتيب موطأ مالك وده والأمر ده هو يعني بعض الناس اللي هي بتهجم على الكتاب مرة واحدة من غير ما تفهم ترتيبه ولا ولا طريقة ترتيبه ولا نمطه يعني بتغلب بقى. يعني أنا افتكر بعض الأخوة كان يقول لي فضلت دايخ في الكتاب ده مش عارف تطلع منه حاجة قد إيه هدف النهاية ما ما عرفت إنه هو أصلاً مترتب على شيوخ الإمام مال ما هو ما لأنه هو بي بيدور على الأبواب، ب بي يبحث عن الأبواب الفقهية. هو من شرط تابع الأبواب الفقهية. فدراستك بالكتاب وكيف رتب ده بيوفر عليك من الوقت الكتير طيب يقول هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور يعني يقول أن الموطأ في من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات يقول مثلا بلغني عن أبي هريرة أو بلغني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ويكمل الكلام دي دي بيسموها لإيه البلاغات طيب هو لم يدرك سعيد بن المسيب ولم يدرك أبا هريرة فدي تعتبر من البلاغات وديت من الأحاديث المعدودة فيه ولكنها إيه من قبيل البلاغات ليست متصلة ما يقول بلاغنية عن سعيد. طب الوسطة اللي بينك وبين سعيد أين هي لا, لا ندري. زي قريبة من من التعليقات كده. تعليقات أو المعلقات بتاع البخاري. هو يعني بعض أهل العلم أسندها يعني. أسندوا كل هذه البلاغات. إيه آه آه. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. العنوان عندكم كذا؟ يقول وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم غير مسلم فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. الخطيب الواقدي والحاكم كانوا بيسموا الترمذي وال باسم كتاب الترمذي الجامعة الصحي. يقول هذا تساهل منهما ليه لأن الترمذي ليس صحيحا كله. فيه الصحيح وفيه الضعيف ولم يشترط أصلا الترمذي أن يخرج الصحيح فقط بل جمع الكل وكذلك النساء كل السنين أخوان النساء الأربعة يعني لم يشترط أصلا أحد إخراج الصحيح فقط إلا أصحاب الصحيح إلا الصحيحين واشترى تغيرهم مثلا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم ولكن لهم شروط خاصة يعني ولم يقع أصلا الاقتصار منهم على الصحيح فقط بل أدخلوا الحسن في الصحيح وأيضاً يعني شروطهم في الصحيح فيها فيها بعض التفاوت بينها وبين شروط الصحيح عند سائر الأمن فنوم لهم كلام في المجهيل يعني المجهول إذا كان يروى عن ثقة ولا يروى عنه ثقة ولم يأتي بشيء منكر، صححوا له. كما أنهم يعني لا شرطون انتفاء شذوذ ولا العلم آه، آه. طيب المسألة ديت يعني هم هو صحيح على شروطه، كتبهم صحيح على شروطه. لكن من حيث الواقع على شروط الأمة لا لم يقع. لم يقتصر كتاب على إخراج الصحيح غير صحيح البخاري وصحيح مسلم. آه، إلا أن ينص على ضعفه أوات يبين ضعفه، أوقات يورد بعض الأخبار ليضعفها آه، طيب. تاب السونان فا. السونان الأصل أنه يأتي تحت الترجمة بأحاديث تصلح للحج. أو يأتي تحت كل ترجمة من التراجم التي عقدها بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الضعيفة التي تصلح في باب الاحتجاج أو الاستشهاد وإن كان فيها شيء ضعيف أو منكر فالأصل أنه يبينه يعني فإن فل... فل... كان فيها شيء شديد الضعف أنه يبينه وينص عليه هذا الأصل العام لطريقة أصحاب السنة لكن يعني لو مشينا كده على هذا النمط يبقى هي التزمت بالصحيحة فقط لم تلتزم بالصحيحة فقط بل تخرج المنكر أحياناً لتبينه وأحياناً لا يقع التبيي والضعيف تسكت عليه لأنه يعني تعرفين باب الاحتجاج أو أوسع وباب العمل أيضا أوسع من باب الصحيح باب الحجية وال في المسائل الفقهية والعمل أوسع من باب الصحيح تعرفين جمهور هذا العلم يرى العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشره طيب صانع أصحاب السنن دوت يختلف عن صنع الأصحاب المسني ما أنا قلت لك أهوات لو لو رجعت كلمتين لأنا قلتهم تاني هاتي الأفاهم الجوا يعني قلت أن هو ممكن يريد الضعيف ويسكت عليه لأنه يصلح في الشهادة المتابعة والضعيف ده من الصحي يصلح في باب الاستشهاد في المسائل الفقهية ويورد الـ الـ المنكر أحيانا ليبينه وأحيانا يعني لا يبين أحيانا يقع الضعيف جدا ولا يبين هو أسند أسند الكلام أسند الكلام و و ولم يتعهد لك بالصحة ولم يقل كل ما أخرجته صحيح فإنه روى بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تنظر في الإسناد وعشان كده بتأتي المسألة اللي كنا بنتكلم فيها الدرس الماضي مسألة هل يعني هل يعني يصحح نصحح مالا من صحح ولا إمام من قبل هل يجوز أن نصحح مالا من صحح ولا إمام من قبل؟ نعم إن إن أجرينا عليه قواعد وصول وعلوم الحديث وكنا أهلًا لذلك. ماشي. طيب عندنا أنا كده كذا اتكلمنا على نمط الصحيح ونمط السنن ونمط المسانيد بقى لأن هي مرتبة كذا أخوينا بحسب القوة الصحاح الأول السنن المسانيد المسانيد هو في الأصل أنه يجمع حديث كل صحابي على حد يجمع حديث كل صحابي على حد ليس له يعني هو لم يكن هي صالحة للحد ولا صحيح هو الأصل أنه يجمع فقط بخلاف أصحاب السنن أنه يضعها تحت ترجمة تحت ترجمة في قيم معينة يعني عنوان كده فالعنوان ده هو المفروض أنه هو بيجيب حاجة تصلح للحجية أو للإستشهاد أو للعمل بها تحت هذه تحت هذه الترجمة بيخلف أنه, أنه يقول مسند أبي هريرة ويسرد ما يقع له من الأحاديث عن أبي هريرة تحت هذا هذا المسند فلذلك يعني يلام صاحب السنن على إرادة ضعيف ما لا يلام صاحب المست صاحب ال ماشي طيب لو تكلمنا عن واقع عملي كل ال... كل الكتب وقع فيها الصحيح والضعيف إلا الصحيحين ولكن بعضها يا أعلى من بعض هي مراتي بعضها أعلى مرتبة من بعض والصحيحين على تفصيل قلناه قبل كذا في الدورة الماضية يقول يعني الآن هذا الكلام يعني الا يخالف ما ذكره الحاكم وأبو عبد الله الخطيب والخطيب البغدادي على كتاب الترمذي هل كتاب الترمذي جامع صحيح كصحيح البخاري ومسلم لا لا نمط السنن كده ولا الواقع بيقول كده لا الترمذي قال كده ولا ولا الواقع بيقول كده وكذا السنن للنساء برضو ده يخالفها الواقع ويخالفها نمط تخرج السنن أصلا وإن له شرطا يعني الكلام للأبي علي بن الساك على سنن النساء وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم هل النساء له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم ابن كثير يقول هذا غير مسلم لماذا يقول لأن فيه رجالا مجهولين إذا كان خرج عن رجال مجهولين يقول إما عينا وإما حالا وفيهم المجروح وفي أحاديث ضعيفة معللة ومنكره يبقى كيف يكون يعني أشد من شرط مسلم وفيه هؤلاء المجهولون وفيه هؤلاء المضاعفون وفي هؤلاء وفي هذه الأحاديث المعللة والمنكر لكن عمتا سنن النسائي أعلى السنن في الصحيح الصحيح السنن سنن النسائي وأكبر نسبة في الصحيحين يعني سنن النسائي فيها أكبر نسبة من أحاديث الصحيحين يعني تقريباً 70% من سنن النساء الصغرى موجود في أحد الصحيحين أو في كليهما. بخلاف أبي داود والترمذي ممكن النسبة تنزل لحد مثلاً 46% 47% سنن النساء أصح السنن وأوسعها أو سعى من حيث عدد الأحدي هو في قضية بس إن هو هل النساء متشدد من المتشددين في الرجال لكن هل يشترط من كونه متشددا في الرجال أو في الحكم على الرجال أن يكون ما خرجه في كتابه السنن أصح من, من, من مسلم؟ أو حتى الرجال الذين ذكرهم في كتابه وخرج عنهم أقوى من رجال مسلم لا طبعا هو أولا هو متشدد في الرجال كمنهج عام لكن في السنة انطبق هذا هل اشترط واكتفى بالصحيح باخراج الصحيح فقط لم يكتف وإلا لو اقتصر على اخراج الصحيح فقط لربما يعني كان أمكا رجالا من ذلك ربما لم يروا عن الرجال إذا اشترط اخراج الصحيح فقط ان الرجال الضعف سنن ابي داوود وسنن النسائي وسنن الترمذي تقريبا زي بعض في الاصحيه في القوه وفي نسبه وجود الاحاديث في في احنا بندلل بكده على إن إن الكتاب أصح ولا لا لو لو غالباً حديثه في الصحيحين أبي نقول إيه ده فعلا أصح لو قلما يوجد حديث منه في الصحيحين بنقول لا ده ده إيه ده قاعدة عامة يعني, يعني لكن لكن الترمذي يتميز بأنه ينص كثيرا على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه. ويذكر أقوال الفقهاء في المسألة يعني لا يكتفي بإرادة الحديث فقط وإنما يذكر كثيرا من الفوائد الإسنادية والفقهية يصحح ويضعف كثيرا في بعد إخراجه للحديث ويذكر مذاهب الفقهاء من الصحابة والتابعين والمذاهب المعتبرة فهو أفيت في هذا الباب ولكن سنن أبي داود يعني أصح منه قليلا وأكثر حديثا منه مسند الإمام أحمد وأما قول الحافظ أبي موسى محمد ابن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف أبو موسى المديني أخونا غير أبو علي المديني ف... علي بن علي بن المديني قُنيط أبو الحسن علي بن المديني كنا أبو الحسن وليس أبو علي علي بن المديني متقدم هو قرن الإمام أحمد كان قرن الإمام أحمد من مشايخ البخاري عالي الطبقة جدا بخلاف أبي مسلم المديني ده يعني من علماء القرن السادس متوفى 581 يعني فرق ما بينهم حوالي كم سنة حوالي 200 سنة ثلثمية سنة أو ثلثمية دل... وشوية كمان يعني فهو يصف المسند بأنه صحيح ابن كثير يعقب ويقول فقول ضعيف لماذا ويعلل ويقول فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مر وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص، وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. يعني فضاء المر وعسقلان والبرث الأحمر. ده هو دي بعض الأحاديث المنكرة في والضعيفة في سن في مسنّد الإمام أحمد. يعني هو بيقول إيه؟ الكلام أبي موسى المديني لا يقبل بدليل سريع كده بحاجة سريعة النماذج دهيت على الأحاديث الضعيفة لا يستقيم أن نقول على الكتاب صحيح وهو أصلا في هذه الأحاديث يقول ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة جدا بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مائتين يتكلم في باب آخر وهو أن الإمام أحمد فاته من الأحاديث الصحيحة الشيء الكثير كثير جدا لو فاتوا من الصحيح شيء فقد فاتهوا فعلا أحاديث في بعض الأحاديث توجد في الصحيحين وليست في مسند الإمام أحمد من حديث أم زر أو أبو زر لكن كون الإمام أحمد يفوته من الصحابة من التخريج للصحابة مئتين يعني في مئتين اسم من الصحابة لم يذكرهم الإمام أحمد ولهم أحاديث ولهم مسانيد هذا الذي يتكلم فيه الشيخ شاكر ويقول في هذا غلو شديد يعني الإمام أحمد مفاتوش كل دول الشيخ الألباني كان عامل زي ترتيب كده للمسند المسند الأول في الطبع الميمنية الأديمة ديات ست مجلدات كده يعني ايه تحسنينها بالقطع كده يعني الكلام فيها ما فيش علامات, علامات الترقيم ولا فيه فواصل بين السطور أو الكلام ده الصفحة من أول كده تحس انه ايه زي اللي قطعها كده بسكينة ولا بمقص يعني مش ايه ما فيش مثلا نقطة ومن أول السطر لا هي كده فالبحث فيه كان عسرا جدا ليه عشان انت بقى هو مرتب على المسانين طيب أنا معي مسند أبي هريرو مسند أبي هريرو طويل جدا خمسمة صفحة مثلاً من من القطع الكبير ده هم هدور فيه إزاي عن الحديث هحتاج أقرأه بقى من أولو الأخر ما كان لهاش فهارس ولا حاجة فهو كان عمل إيه فهرس كده رتب المسانيد مسانيد الصحابة يعني في نهاية كل مسند كتب من صفحة كذا لصفحة كذا وده حديث مثلاً أبي هرين حديث عمر ابن الخطاب من صفحة كذا صفحة كذا ومر على الكتاب كذا وذكر مسانيد الصحابة التي في المسند الإمام فكانت بين تسعمائة والألف كان يعني ما خرج لهم من الصحابة الإمام أحمد يعني كرابة الألف كرابة الألف صحابي وده عدد كبير يعني كبير لا يستهين به يعني مسانيد الصحابة في المسند أحمد كرابة الألف ده على عدد الشيخ الألباني وعلى فهرست فهو مع العدد ده وفاته كمان مئتين من الصحابة لا ده ما فاتوش العدد ده كله يعني. بل قل كل ما يفوت الإمام أحمد من الصحيح يعني قل ما يفوته شيء من الصحيح لأنه كتاب كبير وإن فاته شيء من الصحيح عن أحد الصحابة فإنه غالبا يكون مرويا عن صحابين آخر داخل المسند. يعني إن فاته حديث مثلا عن أب هريرة ربما كان موجودا بمعناه أو قريبا من معناه عن ابن عمر مثلا في المسند. وال يعني الإمام أحمد له كلمة لابنه عبد الله أوراد الشيخ شاكر هوت في الحاشية يقول له احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما سيكون للناس إماما لأن فيه غالب السنة غالب السنة الصحيحة في مسند الممح فهيته شيء نعم ولكن ليس شيئا كثيرا جدا وهو الذي يقول أيضا هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألفا فمختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحد وهذا طبعا يعني على الغالب الأعم كما قال الذهب إن ال قل لما يكون هناك حديث صحيح وخارج المسند قال الحافظ الذهبي هذا القول منه على غالب الأمر وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند طيب هو في يعني في النهاية كلام أبي موسى المديني ليس بصغير هو متعقف صحيح لأن في مسند الإمام أحمد بعض الضعيف ولكن الكتاب يعني أوسع كتاب مسند وردنا و... وموجود الآن لذلك قلما يفوت شيء من الصحيح وفي الغالب ما يفوته يكون مرويا من حديث صحابي آخر الكتب الخمسة وغيرها قرابة الألف في المسلم في داخل المسلم وإلا له كتب أخرى غير المسلم وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة يعني البخارية ومسلما وسننا أبي داوود والترمذية والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منهم، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره، وقال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حمبل وأبي يعلى والبزار وأبي داوود الطيلسي والحسن بن سفيان وإسحاق ابن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. قلنا في الجملة منهج أصحاب المسانيد يخالف منهج أصحاب السنن أصحاب المسانيد يذكرون ما يقع لهم من حديث هذا الصحابي على حدة بغض النظر عن صحته أو ضعفه مع كونهم يعني إيه في الغالب يحترزون يعني يحترزون عن إرض الموضوع مثلا أو يشتديد الضعف بخلاف أصحاب السنن قلنا أنهم الأصل أنهم يأتون بما يصلح للحجة أو للإستشهاد تحت ترجم هو يتعقب كلام أبي طاهر السلفي ويقول أن هذا الكلام تساهل منه يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي كلهم صحاح لا البخاري ومسلم صحاح نعم واتفقت الأمة على صحتهما أما, أبي أما سنن أبي داود والترمذي والنسائي ففيها الصحيح وفيها الضعيم لكن بعض العلماء يعني وهو العراقي يعني يتأول السلفي أنه يعني يعني يستبعد أن يكون أراد صحة كل حديث في السنن بعينه. يستبعد أن يكون العراء ال أبو طاهر السلفي يعني أراد أن كل ما في ال في سنة أبي داود وترمذي والنسائي صحيح. وإنما أراد صحة الأصول في الجمل. صحة يعني إيه يعني صحة ال الحديث في الجملة يعني ليس كل حديث بعينه صحيح لا يعني الباب مثلا أو فيه فيه شاهد صحيح أو فيه حديث صحيح له أصل صحيح أما هو بعينه صحيح لا يعني المسألة التي يحتاج عليها إن أتى فيها بحديث عن صحابي ربما يكون هذا الحديث بعينه ضعيف لكن هذا هذه المسألة يذكر فيها حديث آخر عن صحابي آخر وهو صحيح يبقى الأصل صحيح، ولكن ممكن بعض الأحاديث تقع ضعيفة في كتب السنة، وحمل على هذا المحمل كلام أبي طاهر السلفي. التعليقات التي في الصحيحين، المفروض أن تتكلموا بها شوي. تعليقات في الصحيحين تخدوها السنة الفاتحة. مش كده، ولا اللي فات مات، هم اللي فات ما ماتش يخوننا المفروض تي تذكره، ده إن يوفر علينا كتير، وعشان ما لا نعيد الكلام، يعني ال وإلا بقى يعني المفروض الحاجات اللي أقولها في سنة أولى، يعني أن مواضيع لا تتكرر في في سنة تاني. هي لو كررت يبقى زادت خير لكم زادت تأكيد لكن لو هنتم ما ثبتتش في أولى ولسه تثبتوها في تانية ما كانش نفع في أولى تنفع في تانية ازاي لا المفروض دي ايه هي لو ثبتت في أولى ستزداد تثبيتا في تانية طيب من يتكلم على التعليقات في الصحيحين او معلقات الصحيحين ما هو الحديث المعلق ابتداءا المعلق من نوع الضعيف ولا من الصحيح من نوع الضاي طيب يعني ايه معلق ايه سقط احد الروا من وسط السند من اوله او اخره من اوله امم احد الروا من اوله مم. ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر وإن سقط السند كله فهو معلق أيضا طيب هذا المعلق من قبيل الضعيف طيب إن كان هذا التعليق في الصحيحين هل هو ضعيف أيضا إن كان هذا التعليق هذا الحديث المعلق في الصحيح، في الصحيحين هل هو ضعيف أيضاً؟ لا، مش ضعيف ما رواب صغط الجذب؟ ما رواب صغط الجذب؟ هو مين اللي رواب صغط الجزم؟ البخاري أم مسلم؟ البخاري تابه مسلم؟ مش كثير، شواء صغيرين؟ همم يعني يعني إيه أنا صحيح صحيح همم تتفاوض همم طيب حد لديه أقوى أخرى أنا أنا مش عارف أنا كل ما اخترق جيبلك كتاب أنسى بس هو في زمتي ويا أخي برضو كان عليه كتاب من السنة اللي فاتت تجيبه لك برضو إن شاء الله لن أنساه ب... إيه <تصفيق> لأصله كان آخر محاضرة تقريبا وما شوفته بعدها بس إن شاء الله لكم الكتابين بس أنت برضو ما جاوبت جوبت الصح لا هو الكتاب سبته له خلاص يعني مش أنا أتكلم على قبل النهار طب نقرأ كلام ابن كثير ونتكلم نسترجع سريعا الكلام اللي ايه على تعليقات صحيح وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة قيل إنها أربعة عشر إنها أربعة عشر موضعا مش كده الصح آآ أمم، نعم، أربعته، آخر كلام، إيه يا جماعة، مش هي المفروض المركبات دي مبنية على فتح الجزئين أمم، عندها، لأصله هو المفروض اللي في يبقى يسدرك صواب يعني، أنا هي الحاجات دي م مبنية على فتح الجزئين سلسلة 19 تسعة عشر مبنية دائما على فتح دائما كده ما هي فاعل مفعول أي حاجة آه. آه. عليها تسعة عشر ولا تسعة وعشر تسعة مش كده مبنية على فتح الجزئين فاعل مفعول أي حاجة خبر مبتدا هي مفتوحة لطول طيب بس كويس ان انت عرفت ان هي آه آه. ماشي طيب كنا بنقول ايه طيب المعلقات في مسلم هو يتكلم هو وفي مسلم أيضا لكنها قليلة قليلة كلها أربعة 14 14 عشر كلها موصولة إلا حد إلا يعني حديثا واحدا لم يوصل ووصله البخاري وفي في صحيح البخاري يبقى كده في خوف من المسلم يبقى مسلم أصلا في معلقات الاربع عشر موضوعان دوا تقيل النوم تلتاشر وقيل يعني ابن حجر قال المذكورة بسقة ال التعليق أصلا ست والباقي مبهمات لكن هم كانوا يعدون المبهم من قبيل الغير المتصل المبهم إذا كان مبهما في يتهمون السند بالانقطاع أيضا مع إبهام الرو لأن هذا الروّ المبهم هل هل السند الذي فيه راو مبهم هل هو متصل؟ لو لو هو مبهم هيبقى متصل يعني هيبقى يعني أنا مش لا أقول صحيح عن ضعيف أنا أتكلم هو فقد العدالة والضبط مش لأنه مبهم فقد العدالة والضبط لكن هل سابت فيه الاتصال؟ طب هذا المبهم من هو هل سمع منه من هو دونه هل سمع ممن فوقه نحن لا نعلمه أي أصلا لكي نقول أنه متصل فهو فهو كالعدم وأيضا يقرح في الاتصال فلذلك يعدون هذه المبهمات من من المنقطعات أيضا يعني مع إبهامه الأصل أنه هو مش مش موصول مش متصل لحد ما يدل دليل أنه متصل إن أنا أعرف إن فلان ده هو تسمع من فلان ده طيب أنا أصلاً مش عارف فلان ده مين هو أصلاً يبقى أعرف إن هو سمع منه ولا ما سمعش إزاي فده المبهم ده اللي فيه روى المبهم ليس القطح ليس القطح في العدالة والضبط فقط وإنما القطح في الاتصال أيضاً لذلك يذكرون هذه المواضع على أنها من المعلقات وإمكان هي لو دققنا من المبهمات يقول وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها ولا تنافيها أيضاً لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم حصل الأمر عاوز يختصر يقول يعني نتيجة إجمالية كده أو حكم إجمالي لمعلقات البخاري أن ما ذكره بصغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه من هو الذي علقه عنه صحيح إلى من علقوا عنه ثم النظر فيما بعد ذلك يعني المعلق فيه جزء محذوف وجزء مذكور جزء من السند مذكور وجزء من السند مبطور أو محذوف هذا الجزء المحذوف يضمن البخاري فيه الصحة ما دام جزم فيه ومرض فيه بصوت الجزم. كإيه قال روى ذكر هذه صيغ الجزم طيب ثم النظر فيما بعد ذلك يعني مثلا إذا قال قال ابن سيرين عن أبي هرير كذا ثم يحكي الكلام ابن سيرين لابي هرير الوصلة ديت انت إيه هتدور فيها إنما من ابن سيرين لحد البخاري ديت إيه حكم ديت على البخاري يعني البخاري تعهد بها وجزم طالما جزم وما كان منها بزيغة التمريض فلا فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضاً يعني لو هو قال كيلة روا يروى يذكر ديت ليس فيها جزم من البخاري بصحه أو بنسبه الكلام إلى أول مذكور في الاسناد يقول لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم يعني بعض حتى اللي هو في صيغه التمريض صحيح وربما رواه مسلم وبعضه فيه ضعف احنا اتكلمنا يا اخواننا على معلقات الصحيحين بالتفصيل السنه اللي فاتت هو مسلم كده يعتبر خلصان يعني هو الحديث الواحد اللي هو معلق مذكور في البخاري وقلنا الحديث اللي هو حديث أبل جهيم اللي هو إيه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحه بئر جمل فألقى رجل عليه السلام فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فضرب بيديه ثم تيمم وطود هو الحديث دوته صحيح طيب الحديث البخاري قلنا إن هي كلها موصولة عدى 159 موضع ماشي موصولة يبقى خلاص أنت العمد على الموصول عندك يعني لو مكررة مرة موصول أو معلقة يبقى أنت الإيه العمد على الموصول المية تسعة وخمسين موضوع ده همت قلنا ما قلهم لصغطين إما هو رواها بالجزم أو بالإيه بالتمرين الصغط الجزم كثير منها ذي الصيغة يتوفر فيه يلتحق بشرط البخاري هو من شرط البخاري هو على شرط البخاري وإنما علقه البخاري ممكن نقول اختصار ويعلّ الأخرى الاختصار ده ممكن عل عام لكن هناك علل أخرى لأنها ربما لم يقع له مسموعا أو خرج ما يقوم مقامه أو وقع له يعني مذاكرة أو إجازة طيب ومنها منها من هذه صيغة الجزم ما هو صحيح على شرط مسلم أو غيره ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ده ممكن موضع ولا حاجة ضعيف ويوبيّنه البخاري يبقى صغة الجزم ديت ما تخافش منها أبدا لو, لو لقيت حاجة ضعيف هو يعني مثال كده ولا حاجة اللي فيه ضعف ضع وينص البخاري عليه على ضعف طيب صغة التمريض منها يعني هذه الصغة قلما ما منها شيء بشرط البخاري هو المعلق أصلاً في البخاري ولا مش في البخاري ليس على شرط البخاري يعني يعني إيه هو مش من ضمن صعب البخاري لكن هل يكون كالأحاديث التي يستدركها عليه الحاكم ويقول هي على شرطه ولم يخرجها ممكن يبقى فيها حاجة من دية تبقى زي صحيحة يعني على شرط الشيخين مثلاً أو على شرط البخاري قلنا في الصغة الأولى كثير منها أو أكثرها على شرط البخاري أو يلتحق بشرط البخاري ولم يذكرها موصولة للعلة اللي قلتها لكم طيب الصغة التمريض قلما يلتحق منها شيء بشرط البخاري ماشي طيب الشيء اللي هو يلتحق بشرط البخاري تعلقوا البخاري ليه أه إيه ماش هو في الجملة المعلقات كلها بيذكرها في تراجم الأبواب ولا يذكرها على سبيل الاحتجاج وهي ليست من صحيح البخاري ولا يتعقب البخاري عليها ويقال هي ضعيفة وفي البخاري ضعيف ولذلك الدارقطني لم ينتقد حديثا معلقا واحدا في صحيح البخاري ليه لأنه عارف إنه ده مش من صحيح البخاري هو علقه هو كان عنده السند موصول بس هو حزف السند ده ليه عشان يقول أنا مش ده مش من صحيح البخاري عشان يفضل صحيح البخاري ده نقاوة يعني وزيره يعني حاجة مستوى عالي مستوى معين بس مستوى رفيع طيب ال كنا بنقول علقها ليه بقى الأشياء اللي هي بسغط التمرد ديات علقها لأنه رواها بالمعنى رواها بالمعنى فلم يعني فلم يجزم بنسبتها إلى قائلها وإنما قال أو قيله لأنه تصرف فيها يعني ورواها بالمعنى طيب من هذه الصيغة اللي هي صيغة إيه من هذه الصيغة صيغة التمريد أنا قلت حلم, حلم اثنين يا هو جزم يا تمريد الجزمة خلصتها والتمريد الوقتي قلت لكم أن قلم يلطحك منها شيء بشرطه ومنها الصحيح على شرط غيره شرط مسلم وصحيح على سائر شروط الأئم ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف منجبر إنجبر بأمر عام كإجماع يعني يصلح للحجة هو فيه ضعف ظاهر صحيح في السند لكنه يؤيده أو يعضده إجماع إجماع الأمة مثلا إيه؟ التمرين أه ومنها ما يلتحق بشرطه ومنها ما وصح على شرط غير كمسلم ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف منجبر منجبر بأمر عام يعني هو ممكن فيه علة إسندية ولكنه كواقع لا يلزمنا إسنده أصلا لأنه منجبر بإجمع مثلا فهو يصلح للحجة ولذلك يورده البخاري مورد الحجية وفيها بعض الضعف وليس له جابر وهذا يبينه ينص البخاري على ضعفه يبقى في النهاية كده المعلقات البخاري دي فيه ألأ منها في خوف منها ده هو لو فيها حاجة كده ممكن يعني ليس لها عاضد ولا تصلح للحجية بينص عليها ويضعفها وهو بيذكرها بيبين أنها ضعيفة فلذلك يعني يعني قال ابن حجر قاعدة جلية في كلية في معلقات البخاري أن ما أورده البخاري مورد الاحتجاج والحجية والاستشهاد فهو صحيح يعني إيه مورد القبول يعني مورد القبول أو الحجية والاستشهاد آه فإن فإنه صحيح عنده أو عند غيره أو حسن أو معمول به في الجملة لأنه يعني حتى لو فيه ضعف فإنه معمول به ويعدده أمر يجعله صالحا للحجة وما أورد وما كان غير ذلك فإنه ينص عليه على ضعفه ويبينه سهل الكلام دي سهل القاعدة دي ها ها عشان محتاجها فقهيا هو عمتا يضعها في ترجم الأبواب ترجمة ممكن تبع عنده سطرين كده ولا حاجة. مثلا يعني بيورد فيها بعض الكلام المنسوب للصحاب عاوزها كمادة فقهية هو في المقام الأول كتابه كتاب فقه يعني يعنى بالجانب الفقهي لا يعنى بالجانب الحديث فلكن هو لما لم تكن يعني على شرطه أو كان بعضها ليس على شرطه علقها وبعدين هو من من الدوافع بقى أنت عاوز تقول لي ما الأسباب التي تجعل البخاري يعلق ما أنا قلت هوت كم حاجة هو. ما قلناش ولا إيه منها الاختصار منها إن هو خرج ما يقوم مقامه منها أنها وقعت له مذاكرة أو, أو, أو أخذها عن طريق الإجازة منها أنه رواها بالمعنى دي كلها دي كلها أشياء دفعته للإيه للتعليق وهو في النهاية لم يكن يرد أن يكون كتابه كتابا كبيرا طويلا مملا فهو يعني يعني ترك من الصحاح لملال الطول وبقولك هو أصلا أنه لا يذكر شيئا في كتابه إلا لفائدة فإن تكرر معه الحديث في أكثر من موضع ولم يكن له فيه إلا مخرج واحد اختصره أو علقه لي كتال الحادث اللي كرر معاه مرتين بيغير بين الأسنان يغير بين الأسنان ييجي لك سنة ده غير التاني عشان تستفادين بيفيدك حاجة طب هو ما عادش مع أسنانه هيعمل إيه هيكرره كمان مرة وي, وي... على قلبك ويطول عليك الكتاب وشيلك لا خلاص بيشيل لك السن كذا طيب وارجع يا خلنا للبحث دوت في الإيه في في الد في الدورة الماضية وممكن تحقق طوكة حشية في المكان ده وبيّن ضعفه مش كده للتبيين والتبيين على ضعفه وأنه ليس بحجة ولا يعارض ما ذكره في أصل الكتاب يعني قد يناقض ما ما, ما, إيه ما رواه واحتج به فيذكره على من باب التبيين يقول وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه كلام اللي تهلكوا أن ليه تدرقتني ما انتقتش ولا حديث واحد في معلقات البخاري مع أنها أصلاً يعني يدل ممكن يدخل فيها الخلل. لأنها ليست على شرطه ليست من الكتاب وهو فاهم بخلاف أن حد بقى من اللي هم مش فاهمين المعاصرين معصرين ولا حاجة يجيب كلام أصلاً يجي انتقف حديث من معلقات البخاري ولا البخاري أصلاً مضاعفه طيب فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا قال لنا بخلاف قال هو قال دي تعليق قال لنا أو قال لي أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند أكثر أهل العلم لأن هذا متصل وليس تعليقا وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا والقول ده يعني لا يؤبه له لأنه ده في نص تصريح أنه قال لي يعني في توضاع أكثر من كده يعني كحدثني بالضبط يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكره. هو من ناحية موصول أو غير موصول هو موصول بلا شك سميته بقى تعليقا أو سميته مثلا موصولا فهو في النهاية الاختلاف في الاسم لكنه في النهاية موصول أو متصل ولم يفقد شرط الاتصال وقد رده ابن الصلاح رد كلام المغربة ده هو فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولا يعني يقول أنه قال لي ويكون الدافع له في ذلك أنه سمعه عرضا ومناولا عرضا يعني تعرفين العرض العرض على الشيخ العرض حاجة والمناولة حاجة المنولة خذ هذا الكتاب فرويه عنه دي منولة مع إيه؟ مع الـ مع, الـ مع الإجازة مع الإذن بالدواء العرض أنه يقرأ على الشيخ إيه؟ والشيخ والشيخ يسمع ويكر وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال هشام بن عمار هشام بن عمار من مشيخ البخاري وقال هشام بن عمار قال ديها صغة تمريض من قبيل الجزء وهي مجزوم بها وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار ابن حزم ضعاف والحديث يقول ابن صلاح ثابت من حديث هشام بن عمار قلت أي ابن كثير وقد رواه وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد يبقى الحديث موصول في خارج خارج صحيح البخاري. يبقى الإمام أحمد رواه مسنده وابو داود وخرجو موصول ارسلت لازم ثقيله ولا ذكر ضعف الحديث، ضعف حديث الملاه، و... وكان يرى الجواز السماع الملاه دي كانت يعني المعزب دي عنده مش حرام، ردوا عشان معلق، إنه حزم ردوا لأنه معلق، إيه؟ لا هو معلق في صورة المعلق لكنه معلق صحيح. هو معلق بصيغه الجزم وهو صحيح عند البخاري بيدليل ان هو موصول في مسند أحمد وفي سائر السنن وموصول لا هو بصيغه بصيغه بصيغه التعليق قال ما قالش قال لي وما قالش حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعته ما هو مش مدلس والمفروض كان على الأقل نجمع طرق وننظر هل هو متصل حتى لو لو, لو أسقطنا طريق البخاري ننظر في سائر الطرق حتى لو إحنا أسقطنا البخاري طريق البخاري ده هو موصول في خارج البخاري طيب عارفين حديث المعزف أو الملاهي اللي هو إيه لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعزف طيب هيدخل بقى في مسألة تانية أنا عروسكو كده تركزوا معايا شوية وتشدها لك هو النهاردة معلش خدت يعني أنا مستلامكم من العصر للمغرب ماشي فأرجو ألكونا يعني ضيفا ثقيلا عليكم هو ما معدش ريست أصلا ده هو لو لو خدنا ريست المغرب عيد خلاص المغرب قوي شاك يعني اللـــــــــــــــــــ طيب نحن عاوزين نخلص بس لنصل إلى الحسن يبقى المرّ جينا ناخد الحسن لو خلصنا الحبة دولة نديكورست في النهاية أنتوا عاوزين أصلاً أنتوا لسه في أول حاجة عاوزين لسه في الأول عاوزين لسه يعني لسه ما تعرف يعني هم نخلص الأول نخلص وقولوا لنتعاوزين نخلص كل متن اللي إحنا عاوزين نقولهم وقولوا لنتعاوزين وابتولو مم. لأن الحديث عنده لم يثبت مش هتنفع على دي كذي <تصفيق> أنا أنا أريد أن أنهي بس الكلام لأن المسألة دي فيها كلام شوية طويل وبعدين أنا أخشى أن الوقت يدركنا وبعدين بعد كذا عوزين تقوله حاجة تقوله اللي أنت عاوزين تقوله يقول ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها انتقدها بعض الحفاظ كذار قطني وغيره, وغيره ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ. فما ظنت صحته وجب عليها العمل به فلا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد ابن الصلاح حكى أن الأمة تلقت البخارية ومسلم بالقبول تفقت الأمة على صحة ما في الكتابين سوى أحرف يسيرة يبقى البخاري ومسلم ما بين دفتيهما صحيح والأمة أجماعت على أنهما صحاح وصحى عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بعض الأحرف اليسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدرقطني تب مين تاني انتقد أنا كنت كلمتك على النقطة الثانية فاتت الدرقطني فقط الذي انتقد الدرقطني ومعه بعض الأئمة يعني يعني دول الدرقطني خارج الإجماع الواللي مع خرم الإجماع اللي بيحكيه ابن الصلاح بس خرمه في إيه؟ في كل الكتابين ولا في أحرف يسيرة؟ يعني أنا عندي لو دول الكتابين الأم كلها ومنهم الضرقطني ومعا ابو علي الغساني وابن عمار الشهيد والو وإمامين كمان كده المهم الأجماع لأن كل هذا الكتاب كتاب لخالد مسلم صحيح ما فيه صحيح إنما وقع الخلاف في أحرف يسيرة هنقول هي الصفحة دي مثلا دي اللي خالف فيها من الدرقوتن واللمعان يبقى الكتابين كلهم اتفقت الأمة على كابو... على على تلقيها بالقبول تلقيهما بالقبول سوى الأحرف اليسيرة قال لنا دول. تندور طيب الأحرف اليسيرة ديت الجمهور جماهير أهل العلم على أنها صحيحة أيضا عادة من عادة الدرقوتن واللمعان ماشي واضح الكلام يبقى الأحرف اللي سيارة دي لو مسلناها بالصفحتين اللي خالفها الدراكوتن الوعي لكن الدراكوتن متفق على أن صحة سائر الكتاب وأنه صحيح ومتفق مع سائر الأم طيب اللي انتقدوا الصحيحين أبو الفضل بن عمار الشهيد ده أول, أول من انتقد أول من له كتاب يعني موجود وفيه انتقادات على الصحيحين هو متوفى 317 أبو, أبو الفضل بن عمار الشهيد ابن عمار الشهيد ده متوفة 317 هو أسبق طبعا من الضرقوتن هو انتقد يعني 36 حديث على على مسلم كتابه اسمه على الأحاديث في صحيح مسلم الدرقطني على الأحاديث في صحيح مسلم الدرقطني جاء جاء بعديه درقوتنا متوفى سنة 385 انتقد 210 حديث في كتابه التتبع في كتاب في المكتبة كده اسمه الإلزامات والتتبع هم في الأصل كتابين ملزوئين في بعض وحققهم وأخرجهم الشيخ مقبل. هو التتبع ده بقى الجزء اللي فيه الإيه الانتقاد وأما الإلزامات فده من, من صنف المستدركات طيب البعديهم أبو مسعود الدمشقي إيه آه آه ال 210 أنا أقول لكم في النهاية إني الأحاديث ده تصف على إيه آه في الكتابة أبو مسعود الدمشقي ده متوفى 410 في كتابه أطراف الصحيحين انتقد بعض الأحاديث في كتابه أطراف الصحيحين بعديهم أبو علي الغساني أبو علي الغساني أو الجياني عشان برضو لأقبلتكم في بعض الكتب أبو علي الجياني أو الغساني هما واحد ده متوفر 498 الكتاب بتعبئة اللي انتقد فيه كت... تقييد المهمل وتمييز المشكل تقييد المهمل وتمييز المشكل انتقد فيه بعض أحاديث الصحيحين تقييد المهمل وتمييز المشكلة أو تمييز المشكلة أنا لا يعني هو لأنه هو في سنيا الكتاب أنا لا أعرف عددهم بالتقطيع تابا الانتقادات داي يا أخوينا أنا فكر بقى اللي أنا فكره كويس إن أنا قلت لكم على ماذا تحمل هذه الانتقادات هل حقاً أصاب هؤلاء الأئمة الأربعة في انتقاداتهم على الصحيحين؟ يبقى المتين وعشر حديث اللي عند الذكرهم اللي الدرقوتن ده همت همت هم فعلاً ضعاف وأصاب الدرقوتن وأخطأ البخاري ومسلم ولا إيه المسألة؟ أنا كلمتوك في المسألة دي أنا فاكر كويس كلمتوك سانة فاتة حد يجيب؟ فضل أحسنت يعني هو انتقدوها لأنها لم تكن كشرط الصحيح كالزير في الصحيح التي اشترتها البخاري ومسلم وإنما هي صحيحة ولكن ليست في إيه على شرط الشيخية ليست في الزير من الصحيح من لا لا دي مش هنقول انتقدوا بعض الروايات الحديث <محن> <محن> للأسانيد ممكن تقولي الأسانيد يعني انتقدوا بعض الأسانيد ولم ينتقدوا المتون يعني الانتقادات موجهة للأسانيد لا للمتون يبقى المتن صحيح لكن السند اللي ممكن فيه ايه فيه مشكلة أو فيه, أو فيه علة ظاهرة لكن الحديث صحيح على كل حال ماشي؟ يبقى هو الحديث الدرقوتن عارف أنه صحيح ولكن ينتقد سند الحديث ممكن البخاري نفسه يكون مخرج الحديث بسندين الدرقوتن سند منهم صحيح وسند ضعيف يجي الدرقوتن ينتقد السند الضعيف يبقى الانتقادات ديات أغلبها فعلا موجه واللي موجه للمتون أصلا ليس لأنها ضعيفة ولكن لأنها ليست في الزير من الصحيح وليست على شرط الصحيحين وإن كانت صحيحة في نفس الأمر دي تانية حاجة ثالث حاجة إن الصواب في الغالب الأعام مع البخاري المسلم وجمهور أهل العلم لأن البخاري المسلم معهم مين معهم الجمهور ويخالفهم مين هؤلاء الأربع أو ممكن يكون واحد منهم بس في ضعف الحديث الغالب الأعام من كلام أصحاب الصحيح هو الصواب حاجة ربعة الكلام ده مهم يا إخوانا عشان أنتوا بس اللي إيه لان الناس تقول كده الاصاحين فيها احد ضعفه ومش يعني مش فاهمين ان الكلام الكلام ده كلام علمي أصلا يعني إيه لا يفهمه الا الا الدارسين يفهمه الا اللي هم اللي بيدرسوا اللي يعني ليس يعني أنت لو اكتفيت وقلت صحاحين ليس فيهم شيء ضعيف لكانت العبارة صحيحه وصادقه لكن احنا بقى لو هنتكلم على الـ على الايه على النمط العلم البحث والحرفية العلمية هنقول الكلام ده ماشي لو فهم فهمه لكن في الغالب العام 99% مش هاي فهم أصل مش هاي فهم يعني ده كلام يعتبر انت يعني انت دروسه كمرحلة تاني ده, ده ده كلام لمتخصصين لأنه يفهمه الكلام ويحمله على ما حامله انت الأربع محامل حامل دولة تلازبه معاك ما, ما تكتفيش بالجزء الأول وتسيب الجزء الثاني بأنت كده فهمت غلط طيب كل الانتقادات ده هي أخوانا في الشواهد والمتابعات لا في الأصوب ماشي كل الانتقادات اللي بتاع الأمة ذي كمان في الشواهد والمتابعات وليست في الأصول. يبقى كده يعني أنت لو قلت الصحيح ما فهمش حديث ضعيف أصبت ما أخطأت. يعني <تصفيق> أنت عارف البخاري أوقات يأتي بحديث يحتجبه هذا الحديث ربما فيه عن عنات مدلس يرفع عن عنات المدلس هم هو يجيب. إذا المدلس إذا عنعن هل حديثه صحيح أم ضعيف ضعيف لا يقبل منه حتى يصرح مش بالسماع لابد أن يقول حدثني أو أخبرني أو سمعت إنما يقول عن ما ينفعش البخاري أيوم جاي السند الروي اللي قال عنده وهو مدلس طيب بعض الناس تتوهم أنه هو كده البخاري وقع بق وقع في الفخ وجاب لروي مدلس وإيه والمدلس دعانا لكن هو البخاري مش بهزل مش مش بهذا بهذه الخف هو يدري وكأنه عاوز يقول ده حديث مشهور وعند الدنيا كلها بالسماع مصرح بالسماع إن روضي يقول سامعت أو حدثني وانت شوف حتى بص في سائر الكتب طيب بعض المواضع ممكن تكون غمضة شوية ولا هو خشي أن يعني يساء ظن به فيأتي بشاهد بسند تحت هذا الحديث سند تاني بقى وفيه نفس الراو يقول سمعت أو ع أو حدثني أو أخبرا. لما يقول للراول مدلزه تقول سمعته أو حدثنا أو أخبرا. كذا زال الاشكال ولا لسه؟ لسه هنقول عليه في ضعيف زال الاشكال. تاب السنة دهوت اللي جابوا البخاري جابوا بس عشان كلمة سمعته أو حدثنا أو أخبرا. ولذلك هو ما بيكملش المتن من ما بيجيبش المتن بتاعه ممكن يجيب السنة بس ويسيب. السنة دهوت يبقى على شرط البخاري. هل احتاج به؟ ولا لم يحتاج به؟ ولا استشهد به؟ إنما احتاج بالأول واستشهد بالثاني. استشهد بالثاني يعني بيشاهدك بيشاهد الثاني على إن الأولاني ده أصاب، على إن سمعته بس وحدثنا الأخ. ده هو جايبه عشان كلمة سمعته وحدثنا الأخبار. مش عشان يحتاج بالمت. يبقى الحجة الحديث الأولاني، أما السند الثاني ده هو الإيه؟ ده على سبيل الاستشهاد. فبيقول لك النقد كله موجه إلى هاي؟ إلى إيه الشواهد والمتابعة. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا على الاحرف اليسيرة التي عنها ابن الصلاح طب يا اخواننا احنا قلنا كده في اربع احتمالات اهوت طب هل اصابه ال انا قلت لكم الغالب الاعام مع اصحاب الصحيح طب هل الدرقوتنا الدركوتني معه في بعض الاحاديث ممكن يكون اصاب ولكن في في شيء نادر يسير جدا كما يقول ابن الصلاح احرف يسيرة أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ اللي أنا عاوز أقوله بقى النهاردة كمان إن دهوت ده يا إخواننا دي المساحة التي يستساغ لك أو يستساغ للمعاصرين أن يختلف فيها دي المساحة اللي أنت تقدر تختلف فيها الأحرف اليسيرة دي اللي تقدر تتكلم فيها تقول صحيح وضعيف ليه؟ عشان لو تكلمت وقلت ضعيف فهدي لأحد وراك يغطيك درقوتني ولا, ولا لأي ما دوك لكن ما تجيش ليش بقى في الجزء اللي هو اتفقت الأمة على قبوله؟ وتقول كلام تبقى أنت أول واحد تتكلم فيه تضعف فيه زي ال الست اللي كانت بتقول البخاري كل ضعيف ما عدا أربع أحاديث ولا ست أحاديث دي, دي دي أول حاجة نرضى عليها نقول لها إيه؟ نقول لها إيه؟ إيه؟ نلتم على ما لا لا يجوز <تصفيق> نقول لها لطم أنت براحتك بها بس منلتم شحل <تصفيق> الدينا نقول لها في بيتك أول حاجة دي حاجة حاجة تانية إن نقول لها أنت خالفت إجماع الأمة الإجماع كله في الأمة كلها في ناحية وانت في ناحية تانية يعني أنت ما حد ورأي يعني إحنا لو جاتي في ال الأحر في الأحرف اللي دي فعلا الحفاظ الحفاظن هنقول ماشي ده لها سلف لو هي أصلاً أهل إنها تتكلم نقول لها دركوتني سبأ لكن تيجي في الجزء اللي هو ما حد شقته فيه أبداً من الأمة وتتكلم دي زي لما يكون المسألة فيها قولين فقيهين لأتي هي بقول ثالث لم تسبق إليه في المسألة ايه اه لا احنا ما عليك من السؤال خليه راجل حتى خلهم رجال انا انا انا بتكلم بس اصل المصيبة يعني ايه المصيبة بتبقى تبقى ان احيانا اما أم تلقى واحدة ستة هي اللي بتتكلم تبقى المصيبة ان احيان طيب احنا كده اتكلمنا ان في اتفاق في في غالب الصحيحين وأحرف يسيرة هي اللي وقع فيها الاختلاف دي اللي يسوق فيها مخالفة البخاري ومسلم في في الأحرف اليسيرة دي طيب يقول ثم استنبط ابن الصلاح بقى من هذا الاتفاق وهذا الإجمع إيه ثم استنبط من ذلك القطعة بصحة ما فيهما من الأحادي بيقول طالما أن الأمة أجمعت على صحة ما في الصحيحين يبقى, يبقى ده الأمة معصومه أن تجتمع على خطر لا تجتمع أمتي على ضلال يعني لو الأمة كلها كده اجمعت على أن هذا الحديث بعينه صحيح يبقى هذا الحديث بعينه صحيح في نفس الأمر وفي الواقع وفعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي اقلنا إن الأمة لا تجتمع على ضلال يبقى أنا مش بغض النظر عن أسانيده أنا أستغني عن أسانيده بهذا الإجماع أجمعات الأمة يبقى صحيح حتى وإن لم يكن له إسناد صحيح أمامي، ليه صحته مش لذات الإسناد بنفسه، إنما ليه لإجماع الأمة وتوافق الأمة على صحته، واضح الكلام؟ فهذا هو يعني محل استنباط ابن الصلاح يقول ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، الأمة معصومة في إجماعها في مجموعها عن الخطأ. فما ظنت صحته وجب عليها العمل به لابد أن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد يعني الأمة لو كلها وهمت وأخطأت على تصحيح هذا الحديث فلا بد أن يكون هذا الحديث صحيح في نفس الأمر ومن الخطأ أن تقول الأمة كلها وهمت الأمة كلها لا تهم ولا تخطئ إذا جمعت الأمة فقد أصابت إذا أجمعت الأمة فقد أصابت وقد أجمعت على صحة كل هذه الأحاديث فقد أصابت وهذه الأحاديث صحيحة في نفس الأمر في الواقع ولكن الجزء اليسير اللي هو فيه الخلاف ده خرج من من طيب يقول وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع للصحة من ذلك النووي خالف في هذه المسألة ويقول أن المسألة لا يستفاد القاطع ممكن يستفاد الصحة لكن لا يستفاد القاطع يعني يستفاد الحكم بالصحة ولكن لا يستفاد القاطع بالصحة. ها. ها. ما نفس الكلام اللي كنا بنقوله للست دي تنقوله له إيه خالف الإجماع زي ما يكون مسألة مفشل لقولين فقيين هو جاء جاء بقول ثالث هذا القول الثالث يخالف مجموع الأمم خالف إجماع الأمم. وإن جل من قال هذا الكلام هو محجور بالإجماع وإن على كعبه وارتقى شأنه إلا أنه يخالف الإجماع فكلامه خطأ ولا محال طيب قلت ابن كثير يقول وأنا مع ابن الصلاح وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم يقول أنه هو موافق ابن الصلاح على هذا الكلام حاشية ثم وقفت بعد هذا, بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيميل ابن كثير كان من تلاميذ ابن تيميل مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني وابن حامد وأبو عفوان والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشرازي من الشافعية وابن حامد وأبو علي بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأمة الصارخسي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل, العلم أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحق الإسفرائيني وابن فورك قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عام وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنداطا فوافق فيه هؤلاء الأهم يبقى ابن كثير كان أولا لا يجد كلاما يستشهد به على صحة استنباط ابن الصلاح كان ظن أنه لا سلف لابن الصلاح في هذا الاستنباط يعني ظنوا الاستنباط جيد منه ووافقوا عليه يقول ثم وقفت بعد ذلك لأحد النقول عن ابن تيمية أنه نقل عن هؤلاء الأئمة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول بس عاوز أقول لكم حاجة هم بيتكلموا ابن تيمية نقل عن هؤلاء العلماء ليس الكلام في الصحيحين فقط إنما كلامهم أوسع في كل حديث تلقته الأمة بالقبول فإنه يكون صحيحا في نفس الأمر ويقطع بصحته ماشي إنما ابن الصلاح يتكلم على أحاديث الصحيحيني يبقى كلام الأئمة دولت أوسع وكلام ابن الصلاح أضيب وكلام الصلاح أولى بالقبول والصحيحين أولى بالقبول يعني أولى بال بالقطع فيها طيب هو إل قطع يا أخوينا وإذن الراجح هما أصلاً اللي يعني ناس ممكن تفهم الكلام ده لا تفهموا جيدا القطع الجازم الوزن الراجح القطع هو اللي ايه العلم الضر يفيد العلم الضروري وال... وعكسه غلبة الظن يعني لا خلاف الأئمة دولت هل احد الصاحين هي تفيد القطع وتفيد العلم الضروري ولا تفيد غلبة الظن وفقط والظن الراجح، فهو إذا كانت صحيحة في نفس الأمر والأمة أجمعت عليها والأمة لا تجتمع على ضلالة فهي صحيحة في نفس الأمر فهي مقتوعة بصحتها فهي تفيد العلم النظري فهي تفيد اليقين بخلاف حديث الأحد إذا كان صحيحا فإنه في يفيد غلبة الظن والظن الراجح ولا يفيد العلم النظري ماشي؟ النووي كان يرى أن أحاديث الأحد ومع العراق كمان كان يرى أحاديث أن أحاديث الأحد كل أحاديث الأحد لا تفيد القطع ولا تفيد العلم الضروري لا يقطع بصحتها إنما يقطع بالمتوالات فقط إحنا عشان أقول لك بس واليد محي الدين قال كذا عليه النووي قال كذا لأنه كان لا يرى أن شيئا من من الأحاديث تفيد القطع وتفيد العلم إلا إلا المتواتر فقط أما سائر أما سائر الأحديث وهي أحديث الأحاد فإنها وإن علت في الصحة وإن قويت وإن رويت بأصح الأسانيد وإن خرجت في الصحيحين وإن أجمعت الأمة على صحتها فإنها في النهاية تفيد الظن الراجح ولا تفيد العلم ولا تفيد القطع واضح الخلاف؟ مع صحتها مع يقين النووي بصحتها وحجياته هو يحتج بها لكن هو خلافه مع سائر الإيمة في هل تفيد القطع أم لا هل تفيد العلم ولا تفيد غلبة الظن العلم هنا مش العكس والإيه؟ عكسه غلبة الظن عكسه الظن الراجح. إنما العلم هنا مرادف للقطع طيب هي المسألة أصلا هو يعني السؤال المفروض اللي ممكن يتحطي هنا هل, تف... هل يفيد الحديث الأحاد العلم ه... هل حديث الأحاد يفيد العلم أي علم لا هو علم علم نظري هو علم نظر عشان نصل إليه بالنظر وال... والاستدلال هل يفيد الحديث الأحاد العلم ده, ده سؤال ومتى يقع ذلك أو هو سؤال اللي انا كنت كاتبه وقت قد يفيد الحديث الاحاد العلم قد يفيد قد يفيد حديث الاحاد العلم ليس كل حديث احاد يفيد العلم قد بعض احاديث الاحاد تفيد العلم تب متى يقع ذلك ما هي الحالات التي يفيد فيها حديث الاحاد العلم العلم ده مستفاد من متواتر ماشي كل مسلم لكن حديث الاحاد ده اللي مختلفين فيه يفيد العلم ولا يفيد غلبة الظن بعض أهل العلم يرى أنه يفيد العلم أوقات يفيد العلم وبعضهم منهم النووي العراقي يقولون لا لا يفيد العلم أبدا وإن على في قوته وإن احتفت به من القرائن وإن خرج في الصحين وإن أجمعت عليه الأم برضو لا يفيد العلم إنما يفيد الظن الراجح وغلبة الظن طيب إحنا ذكرنا حالة واحدة أو ذكر في الكتاب الآن حالة واحدة من الحالات التي يفيد فيها خبر الأحاد العلم اللي هي إيه يعني حديث صحيح أو أنت ممكن تقولها الأحادث التي أجمعت عليها الأم الأحادث التي أجمعت أو تلقات الأم بالقبول ومنها أحادث صاحي ماشي ده إيه والقارينة اللي احتفت بازيل أحاديث وقوتها هي الإجمال ماشي دي أول حالة أوقات حديث الأحد يفيد العلم أيضا، يعني الحالتين دولت ذكرهم من حجر، الحالة التانية اللي هي الحديث المشهور، الحديث المشهور. حديث مشهور عارفين مشهور يعني إيه؟ في غريب وفي عزيز وفي مشهور. غريب رواه واحد، عزيز رواه اثنين، مشهور رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد تواتر. يعني أنا عندي ثقة عن ثقة عن ثقة. فهو صحيح ماشي طيب ثقتان عن ثقتين عن ثقتين صحيح ايضا ولا ليس بصحيح صحيح هو اقوى من سابقه ام لا اقوى طب عندي 3 ثقات عن 3 ثقات عن 3 ثقات اقوى من سابقه ام لا طب 4 ثقات عن 4 ثقات عن 4 ثقات اقوى ولا لا طيب خلوهم عشرة ثقات عن عشرة ثقات عن عشرة ثقات أقوى برضو أقوى ألا يصل بكثرة هذه الطرق إلى أن توقن بصحة مرؤوها هؤلاء الروه يعني الأولاني أفادني يعني استفدت منه أن هذا الحذ صحيح فبالقوة ده هي إلى أين سأصل هل سأستفيد العلم من كثرة هذه الطرق يقول ابن حجر أن الحديث إذا كان مشهورا يعني لو هي ثلاثة الطرق فأكثر ربما عشرة متباينة يعني كل مش مشتركة في روى واحد لا كل طريق متبين عن الثاني منفصل عن الثاني وسالمة من أسباب العلل والضعف فهي قد تفيد العلم العلم النظري ما هو أحد ما المشهور أحد هو المشهور مش أحد أنا المشهور هو ماروا ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التوتر بلغ حد التوتر دباع لمسألة ماشي يبقى المشهور الذي له طرق كثيرة متبينة سالمة من أسباب الضعف والعلل دهيت قد تفيد الإيه نقول قد تفيد العلم قد يستفيد منها العالم المتبحر العلم ويقطع بصحتها. ده كلام ابن حجر تفيد العلم النظري العلم النظري لأنه يحتاج إلى بحث والستدلال ولا يحصل لكل أحد يحصل لمن؟ للعالم أنا لا أقول لك أنها في نفس قوة المتواتر هي صحيحة تقارب المتواتر لكن لا يلزم أن تسوي المتواتر لكنها أقوى من الفرض بكثير وأقوى من العزيز بكثير وقد تقترب قوتها كثيرا من المتواتر حتى أنها تفيد العلم ولكن نقول علم نظري لأنه نصل إليه بعد نظر والاستدلال ولا يحصل لكل أحد إنما يحصل للعلماء المتبحرين فقط ثالث ثالث نوع من أنواع الأحاد الذي يعني تحتفي به القراء فيرتقي من كونه حديث أحد يفيد غلبة الظن أو الظن الراجح إلى حديث يفيد العلم اليقيني هي الحديث الذي رواه المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا يعني أنا أخوينا معا الإمام مالك هل مالك يساوي أي إمام ثق أي راوي ثقة قد يساوي الإمام مالك في قوته اثنين أو أكثر من من الثقات مش كده يعني قوة الإمام مالك وإتقانه توازي قوة ربما جماعة من الثقات ماشي دوا اطرح عشان بس نمشي خطوة خطوة طيب أنا معايا الإمام مالك روى هذا الحديث ولم يتفرد إنما تابعوا عليه إمام كبير مثله قد يساوي وحده جماعة من الثقات طب مالك ومعاه كمان إمام زيه لما انضمهم لبعضه كده ويكون ميزانهم إيه مش ممكن يصل لنفس الحديث اللي هو المشهور الذي روية بطرق كثيرة رواها الثقات وسالمة من أسباب الضعف والعلن فهو تاني حاجة يقول لك الحديث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا حيث لا يكون غريبا يعني الإمام مالك لم يتفرد إنما تبعه إمام مثله ورواياه عن أئمة كبار أمثالهم ومسلسل في كل طبقة أئمة كبار ماشي في كل طبقة إمامين على الأقل من الأئمة الكبار فيقول ابن حجر أنه, أنه ربما يستفاد العلم والقطع بصحة هذا الخبر يعني إيه؟ لأنه اقترن معه من رواية هؤلاء الأئمة الكبار طيب الأدان خلاص طيب أنتوا كده خلصنا الباب دهوات من يؤذن طيب أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم يبقى انتهينا